في صوت. نسأل الله تعالى أن الحمد لله. اللهم لك الحمد. طيب يعني تحمرون قليلا. نقرأ الله التيسير. نتبحث يعني من وخيركم أكثر من ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على النبوي رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أقرب الصلاة وأتم التسليم أما بعد فهذه أولى حلقاتنا في شرح المنظومة الدرية المضية في القراءات الثلاث المكممة للعشرة المرضية تأريف إمامنا وشيخنا محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزرية رحمه الله تعالى وبفضل الله عز وجل قد تلقيت هذه المنظومة وقرأتها كاملة على عدد من الشيوخ يعني اكتفي بأعلى سند لي فيها ومن شيخنا الشيخ مصباح ابراهيم الدسوقي حفظه الله عز وجل لسنده الى الامام ابن الجزري وبالاسناد من شيخ الشيخ مصباح يكون بينه وبين الناظم 12 رجلا لله الحمد والمنه وهذه المنظومه هي تلخيص لكتاب تحرير التيسير الذي ألفه الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى كتاب تحبير التيسير شرح فيه الناظم القراءات السبع من إضافة إلى القراءات الثلاث المتممة للعشر وهو على نفس نسق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني الذي هو أصل الشاطرية وتحبير التيسير للإيمان ابن الجزري امتداد لكتاب التيسير أي أنه شرح فيه القراءات السبع وزاد فيها القراءات الثلاث ليتم بذلك عشر قراءات وهذه المنظومة تقتفى فيها الناظم نفس منهج المنظومة الشاطبية تقريبا حتى الوزن والقافية فأقبت في أوزان الشعر بحر الطويل ويعني كنا في مواقع أخرى تحدثنا عن الشعبي وعن يعني ما ورد فيها من البلاغة والنغة وغير ذلك وبحر طويل في التفعيلة تسمى فعول المفاعيل فعول المفاعيل هذه تفعيلة بحر طويل وقافيتها اللام يعني وجد في آخر البيت لام توسطنا تنا ونقولا وهكذا وهذه من اصعب البحور الشهريه بحر الطويل فهنا بدا الناظم في مقدمه هذه المنظومه كما تعود علماء القراءات وغيرهم من اهل العلوم الشرعيه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاه على رسوله صلى الله عليه واله وسلم ثم يشرعون بعد ذلك في العلم يقول الناظر رحمه الله تعالى قل الحمد لله الذي وحده على ومزده واسال عونه وتوسل وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا طبعا هنا بلع الحمد لله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه وسأله العون وتوسل اليه ثم صلى على خير الانام محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه من الله سبحانه وتعالى رحمه ومن الملائكه استغفار ومن الادميين تضرع ودعاء. وصل على خير الأنام محمد طبعا خير الأنام يعني خير الخلق وخير البشر وال والمقصود بالال اما إما أن يكون آل بيته يعني أهله الأدنون وعشيراته الأقربون أو يكون المقصود هم المقربون منه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تلاهم بعد ذلك أي من جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد طبعا وبعد هذه يعني وبعد الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أشرع المراد، يبقى بعد هذه كلمة يبتى للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر يبقى ننتقل بها من مقدمة الموضوع إلى الموضوع نفسه وبعد فقض نظم حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلاء فقض نظم النظم هو الكلام المنظوم كحبات الأقض النظومة أو المنتظمة فخذ نظمي يعني خذ ما نظمته لك فخذ نظم حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات والقلاء يعني خذ هذا النظم الذي ذكرت فيه حروف القراءات الثلاث التي تتم بها القراءات العشر لأن نحن في كتاب التيسير سبع قراءات والشاطرية أيضا تلخيص لكتاب التيسير فجمع الامام الشاطرية في الشاطرية القراءات السبع وجمع الامام ابن الجزري القراءات الثلاث فلما نجمع السبعه مع الثلاثة عندنا بناء القراءات العشر إذا القراءات الثلاث التي نظمها ابن الجزري في الضرة المضية تكمنة للقراءات القراءات السبع الموجودة في الشاطنية وفي أصلها التيسير ليتم لنا بذلك عشر قراءات كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن تتكمل زي ما قلت طبعا في البداية تحبير التيسير هو الكتاب الذي نظم الإمام من المنزلين منه هذه المنظومه وهو من تأديفه أيضا وتحبيه التيسير هو كتاب جمع فيه الناظم القراءات الثلاث مع القراءات السبع على نفس الوجه الذي ذكره الداني في كتاب التيسير ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى ويتفضل عليه بإكمالها هيا يكلمنا عن القراء الثلاثة ورواته. فيقول أبو جعفر عنه بن وربان ناقل كذاك بن جمال سليمان بن علا طبعا الامام الأول من الأئمة الثلاثة في الجراء هو الامام أبو جعفر وأبو جعفر هو يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني كان اماما تابعيا جديدا انتهت إليه رياسة القراءه المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وستين وكان من أجل شيوخ الامام ناك ومما ناقب الامام أبو جعفر كما يرون لما ذلك الإمام نافع رضي الله عنه فيقول لما غسل أبو جعفر نظر ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف يعني كأن القرآن مطبوع على صدره هذا يعني في أثناء تغسيله رضي الله عنه فما شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن ورؤي الإمام أبو جعفر في المنان بعد وفاته فقال مشي أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله غفر لهم وأجاب فيهم دعواته ويعني مناطبه كثيرة يعني بأن الإمام أبا جعفر أول ما ولد غابت فيه أمه الى السيدة أم سلامة رضي الله عنها فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة والإمام أبو جعفر قرأ على سيدنا عبد الله التعايش المخزومي، وعلى سيدنا عبد الله بن عباس، وعلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يعلم سنا الإمام أبو جعفر. طبعا هؤلاء الثلاثة يعني سيوئ الإمام أبو جعفر قرأوا على سيدنا أبي مود بن أبي بنكعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي الإمام أبو جعفر بالمدينة سنة 128 ورواته وطلابه كثر ولكن أرواء الذين تم اختيارهم لرواية الإمام أبو جعفر هم الإمام ابن وردان وهو عيسى ابن وردان المدني والإمام الآخر, أو الآخر هو ابن جماز سليمان ابن مسلم الزهري المدني وكلاهما كان مقرئا ضابقا محققا يبقى الإمام الأول من القراء الثلاثة هو إمام أبو جعفر المدني ومجعفر ده يبقى شيخ الإمام ناغ ورواته بنفس الترتيب نحن اتفقنا عليه أو يعني تكلمنا عنه قبل جالك الشاطنية لازم نعرف الترتيب لما نتكلم عن أبو جعفر ناجم نرتب رواكه الراب الأول نقول ابن وردان للراب الثاني ابن جمال كما هو موجود في البيت رقم خمسة أبن جعفر عنه ابن وردان ناقلك ابن وردان الأول والراب الأول لأبي جعفر كذلك ابن جمال سليمان من العلا للراب الثاني لأبي جعفر هو ابن جمال إذا كده, كده الطارئ الأول ورواس ثم يقول بعد مالك ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إبريسا عن خالة ثلاث الإمام الثاني هو إمام أهل البصرة الإمام يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، وكان اماما ثقه انتهت له رياسة القراءة في البصرة بعد الإمام أبي عمرو البصر وكان الإمام يعقوب كان إمام جامع البصرة ورأى على أبي المنب سلام بن أبي سليمان المدني وعلى شهاب بن شرنقه وعلى مهدي بن ميمون وقيل إنه قرأ أيضا على الإمام أبي عمرو البصر وكان إماما نحويا توفي في الحجة سنة خمس ومئتين ومن أشهر رواته الإمام محمد بن المتوكل النعيمي المشهور برويس هذا هو وراوي الأول رويس وراوي الثاني أبو الحسن روح بن عبد المؤمن المشهور بروح يبقى الإمام الثاني هو الإمام عقوب الحضرمي وأشهر روائي الإمام رويس والإمام روح بنفس الترتيب في رواته رويس ثم روح والإمام الثالث هو الإمام خلف ابن هشاب البغدادي اللي هو أصلاً راوي الإمام حمزة في الشاقوبية. وكان إماماً ثقةً حافظ القرآن وهو عشر سنين وانتبع في طلب العلم وهو إذن ثلاث عشرة سنة وقرأ خلف البزّار على سليم وقرأ سليم على حمزة الكوفي ومن أشهر روات خلف البزار الإمام إسحاق الوراق والإمام إدريس الحداد الإمام الثالث خلف البزار الكوفي وأشهر رواه بالترتيب. الإيمان إسحاق الوراق والإيمان إدريس الحداد هذا معنى قوله وإسحاق مع إدريس عن خلف ثلاث ده بالنسبة لقراء الضراء الثلاثة لهم المتممين للعشر فإننا بمعرفتنا لهؤلاء القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف البزار أو يسميه خلف العاشد لأنه به يتم عدد القراء العشر فاطلق عليه اهل القراءات واهل هذا الفن قالت العاشر بمعرفتنا لهؤلاء القراء الثلاثه مع ائمه القراءه الشاطبيه يوم القراء السبعه يكون عندنا عشر قراء كلهم ثقه ضابط متقن وقراءة كل إمام من هؤلاء الأئمة العشرة قراءة صحيحة صحيحة السنب متواترة إلى رسول النار صلى الله عليه وآله وسلم باقي عندنا معرفة رموز ورموز الأئمة في الضر سهلة ما فيهاش مشكلة اللي عارف رموز الشاطرية مش فيها مشكلة واني مش عارف رموز الشاطرية برضه هنعرف كيف يستطيع معرفة رموز هؤلاء القراء هنا يقول الناظر لثاني أبو عمر ولو نافع وثارثهم مع أصله قد تأصل بمعنى الإمام الثاني هنا عندنا مين في الدرة يعقوب ويعقوب من الأئمة البصر فميقول أن يعقوب أو قراءة يعقوب كقراءة أبي عمر البصري إذا قراءة عقوب شميهة بقراءة أبي عمر لأني عقوب قرأ على أبي المنذر وأبو المنذر قرأ على أبي عمر كذلك يقول ولول نافع ولول أنه الإمام أبو جعفر بيقول أن قراءة أبو جعفر كقراءة نافع لأن نافع نفسه قرأ على أبي جعفر كذلك القرأة الثاني وثانيةهم مع أصله قد تأصلها في قرء الثالثين هو إمام العاشر قراءته تشبه قراءة حمزه لأن خلق أصلا روى عن حمزه وقرأ عليه يعني قرأش عليه مباشرة لما بيزأ بسند خلق قرأ على سليم وسليم قرأ على حمزة ثم يقول الناظر وارزوه ثم واتك أصلهم طبعا يجول الرواتي او الروات ورمزهم ثم الروات كاصلهم فإن قالت اذكر والا تاهلنا يعني الكلام ده إن ان هنا الامام الجزري الناظم يعني عين لرمز هؤلاء القراء الثلاثه ورواتهم ما يرمز به لاصولهم في الشاطبيه من حروف أبي جاد المعروفة التي ذكرها الإمام الشاطبي حروف أبي جاد هي الأبجادية التي يعني نقول عنها أبجادية أهل الأندلس هي مقسمة لتنمى حروف يعني نقول ألج دهج حط كلم نصع فضق راست ثاقا ظارش هذه تسمى أبجادية أهل الأندلس فعندنا كل رمز من دون يعني أبج هي الكلمة الأولى في الأبدالية فنجعلها للقارئ الأول والرواته طبعاً الوقتات اليومية الأندلس لأنها تتكون من ثلاثة أحرق فلما نجعلها لكل قارئ مع رواته تكون موافقة للقارئ ورواته لأنها على ذلك تكون ثلاثة القارئ واحد ورواته اثنين في ثلاثة والكلمة لنفية الأحرق لأن احنا عاملين أبجديات أخرى، أبجديات مشابقة اللي فيها حروف وباء أبجد مثلاً توز حطي كلم سعقص وهكذا. لكن هذه أبجديات الاندلس تتناسب أكثر مع القراء والرواة لأن حروفها ثلاثية. فمثلا أبجد الكلمة الأولى نجعلها للقارئ الأول اللي هو كم بالشطرية نافع ورواته اللي هم قانون وورش. فأحنا بنقسمهم بالترتيب على القارئ وهوذي يعني الأرد تكون للقارئ اللي هو ناتا والباء للحرف الثاني تكون للراوي الأول اللي هو قارون والدين اللي هي الحرف الثالث تكون للراوي الآخر وهو وارش فناتا أصله هنا أبو جعفر فنفس الرموز ناس نجعلها لامام ابي جعفر مع رواياته فيكون رمز ابو جعفر هو الالف والرابي الاول اللي هو ابن وردان رمزه الباء والرابي الثاني ابن رمزه الجيم كده رمز القارئ الأول أبو جعفر والقارئ ابن وردان وابن جماز بنفس الترتيب عشان كده الترتيب مهم عشان لما نيجي الرموز على القراء ورواتهم واحد اثنين ثلاثة اه يبقى الالف رمز ابو جعفر الباء رمز ابن وردان الجيم رمز ابن جمال طيب تعالوا نشوف يعقوب اللي هو القارئ الثاني هنا في الدره يعقوب الحضرمي ورواته الرويسي وروحه بنفس الترتيب طبعا يعقوب من اهل البصره بيبقى اصله في الشاطبيه مين ابو عمرو البصري فابو عمرو البصري ترتيبه في الشاطبيه 3 ترتيب أبو عمر البصري في الشياطبيل يرقم ثلاثة يبقى ياخد الكلمة الثالثة في الأبجادية أنا عندي أبد نهز حطي الكلمة الثالثة حطي الحام الطاولياء الحام رمز الإمام يعقوب نفس رمز أبو عمر والطا رمز الرمز الأول اللي هو رويس نفس رمز الدولي عن أبي عمر هناك في الشياطبيل والياء رمز الرمز الثاني روح عن يعقوب اللي هو نفس رمز الامام السيني، الرمز الثاني عقبي عمرو. يبقى بتوزع كلمة حطي على كمان يعقوب ورؤوف، الحاء رمز يعقوب، الطاء رمز رؤوف، الياء رمز روح. لحد كده تمام؟ واضح؟ ها؟ اللي فاهم يكتب رقم 1. طوي كمان ممتاز. الحمد لله طيب باقي عندنا راوي القارئ الثالث في أبد الله وهو الإمام خلف البزار أو خلف العاشر ورواته إسحاب وإدريس طبعا خلف أصله في الشاطبية حمد لأنه أصلا راوي يعني يروي عن الإمام حمد في الشاطبين فنفس رموز حمد ورواته نوزعها هنا على خلف العاشر ورواته حمد ذا ترتيبه في الشاطبية رقم ستة إيه عندنا الكلمة الأبجابية رقم ستة أبد نهز حطي كلم نصع ثبطة تبقى كلمة ثبطة هذه الكلمة الستة اللي كانت موجودة لإمام حمزة في الشاطبية مع الرواقل هنوزع كلمة ثبط على كذلك هنا الإمام خلف العاشر وهو واكد يبقى الفاء تأخذ أو تأتي رمز رمزا لإمام خلف الفاء رمز خلف العاشر والضاد اللي الأول اللي هو إسحاق والقار رمز الراوي الثاني وهو إدريس يبقى الفاء رمز خلق العاشر الضاد رمز إسحاق القار رمز إيه؟ رمز إدريس يبقى احنا كده فالراث عرفنا القراء الثلاثة ده مهم جدا نحفظ يعني عاوزين دلوقتي نمزع نحفظ أسماء القراء الثلاثة اللي في الجرة مع رواسه بالترتيب وكذلك رموزهم رموز القراء ورواتهم بنفس الترتيب. إذا ملكان القراء الثلاثة في الورا بالترتيب أبو جابر يعقوب قال العاشر أبو جابر يعقوب قال العاشر أبو جابر رواته بالترتيب ابن وردان وابن جمال. ثاني أبو جابر رواته ابن وردان وابن جمال. نفس بنفس الترتيب نعرف ذلك. طيب يعقوب رواته بالترتيب رويس وروش يعقوب رواته رويس وروش خلف العاشد رواته إتحاق وإدريس خلف العاشد رواته إتحاق وإدريس طيب الرموز رمز أبو جعفر ورواته زي بالضبط نافع ورواته في الشطرية اللي هو أبد كلمة أبد يبقى الألف رمز ابو جعفر الباء رمز ابن وردان الجيم رمز ابن جمال يبقى انا بوزع الكلمة على القارئ ورواكب نفس الترتيب واحد اثنين ثلاث طيب يعقوب هيقى رمزه نفس رموز ابو عمرك الشاطبيين هي كلمة حط يبقى الحا رمز يعقوب الطاء رمز رويس الياء رمز روح. طيب خلق العاشر هياخد رمز الإمام حمد في الشيطبي هو كلمة صبق كلمة صبق في الأبدادية نوزعها على خلق العاشر وهو يبقى الفاء رمض خلق العاشر الضاد رمز إسحاق ألقاط رمز إدريس هنا بعد يقول النظم بعض الملاحظات على هذه الموضومة يقول وان كلمه وإن كلمة قال ورمتهم ثم الرواة كأصلهم قال الله صلى الله عليه وسلم ورمتهم ثم الرواة كأصلهم فإن قالت أذكر وإلا فأهللا هذه مهمة جدا الوجه الثاني في هذا البيت فإن قالت أذكر وإلا فأهللا بمعنى إن هؤلاء الوأي الثلاثة لو خالف كل واحد منهم أصلهم الشاطبية يعني لو أبو جعفر قال نافع في الشاطبيه لا بد من ذكر هذا الخلاف في الضرة اذا وافق أبو جعفر نافع إذا كانت هناك كلمة قراءتها عند أبو جعفر توافق قراءتها عند نافع اللي كن المتفقين عليها يبقى فيش بقى داعي لذكر هذه الكلمة أو ذكر هذا الخلاس إذا اتفق القارئ هنا في مع أصله بالشاطمية أهمل ذكر ثلاث فإن قالت اذكر وإلا فأهمل خلاص هنا الناظم ذكر أنه سينص في الضرة على ما قالك فيه القارئ أو أحد رواته أصلا فإن سكت الناظم عن ذكر حرف من الحروف فيكون معنى ذلك أن القارئ في هذا الحرف قد وافق أصله في الشاطبية ومشي بقى الإمام ابن الزيجري في تأليفه في الضرة على نفس قواعد القواعد الشاطمية ما عدا أمره واحد فقط وهو إيه أن الإمام ابن الزيجري لم يلتزم بذكر الرمز الحرفي بعد ذكر الخلاف. إحنا عندنا في الشاطمية الشاطمية عمل قاعدة في الشاطمية اللي هي إيه لما يبقى عنده في كلمة خلافية يقرأ مثلا بها راوي من الرواة القارئ من القراء فينكر الأول الكلمة ثم يذكر بعدها رمز هذا القارئ أو الراوي إذا الكلمة ثم الرمز أما هنا في الضر لم يلتزم بهذه القائلة فتارة يقدم الرمز على الكلمة الخلافية وتارة يؤثر الرمز مثلا نجد مثال في في سورة العام يقول وعز فتح إنه مع فإنه هنا عز هذا هو الرم قدمه على الكلمة اللي هي إنه آخر أولى في المقدمة هي قاعده مهمة جدا يقول فيها الناظ وإن كلمة أطلاقة فالشهر تعتمد كذلك تعريفا وتنكير مسجلا وإن كلمة أطلاقة في الشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنسير ومسجدا معنى هذا الكلام إن يعني ربما يأتي إمام من الجزري بالكلمة المختلف فيها لقارئ راوي من الرواب فياتي بهذه الكلمة من غير تقييد بأي شيء من القليل معتمدا عند ذلك على الشهرة يعني مثلا مرة يأتي مثلا بكلمة من الكلمات زي مثلا موضع قرأ البقر يقول دفاع حز كلمة دفاع هنا في قوله تعالى ولولا نفع الله الناس بعضهم لبعض من فخرت يقول دفاع حز يعني هذه الكلمة قرأها رمز الحاء في بكلمة حز اللي هو يعقوب دفاع يعني يعقوب لما خاله أصلا لأن أبو عمر قرأ ولولا بكة الله الناس يعقوب يقرأ ولولا بفاع الله الناس. طب هل معنى هذا لما يقول لي بفاع وخزي أن يعقوب قرأ هذه الكلمة في سورة البقرة ولولا بفاع الله الناس لبعض إلا فسنت القرض هذا الموضع فقط ولا يقرأ أيضا موضع أورا الحاجине ولولا بفاع الله الناس لبعض إلا أذنبت صوانع وبيع وصلوات ومساجد هو هنا لم ينبت لم ينبت هل يأخذ قرأ هذا الموضع فقط؟ لم يقيد ولا إنه بذلك يعتمد على الشهرة يعني كان المفروض يقول معاً, معاً الموضعين الذكره والحج ولكنه لم ينبت الموضعين إنما ذكر موضع واحد مع إني أقود يقرأ بنفس الطريقة في الموضعين وأهمى ذلك ابن الججري اعتمادا على الشهرة لن يعني عند القراء كان معروف أن يعقوب قرأ دفاع في موضع سورة النقرة وسورة الحج أو حيث وقعت هذه الكلمة إذا معروى إن كنت أطلاقة في تعتمد إنه أحيانا يأتي بالكلمة بدون تقييم معتمدا بذلك على الشهرة ومره مثلا يأتي بالكلمة مطلقة ويريد بها قيد معين يعني يريد بها تخصيص موضع معين زي مثلا في سورة الأنعام يقول عز كلمه هنا عز بق الحرم ليعقوب يدل على أن يعقوب قال في أصله في موضع سورة الأنعام بخلاف بقية المواضع كلمه يعني يقرأ هو كلمات وأبو عمرو يقرأ كلمات بالجمع وهنا يعقوب قال أصله في موضع سورة الأنعام فقط بخلاف المواضع الأخرى فيها في سورة يونس مثلا أو سورة غاث وأيضا نوضح ذلك الناظر معتمدا بذلك على الشهر لأنه اشتهر عند أهل هذا الفن وأهل القراءات أن يعقوب قال أصله في هذه السورة ووافق أبو عمرو في بقية المواضع الأخرى لأن جمة أطلاقة فالشهر تعتمد كذلك تعريفا وتنكير مسجل كذلك تعريفا وتنكير مسجل معنى إيه يعني ربما مثلا يأتي بالكلمة المختلف فيها وتكون معرفة ولكن الخلاف العم المعرفة بما يريد إطلاق الخلاف عموما سواء كان معرفا بالالف واللام او مجردا من الالف واللام زي مثلا ايه والصراط فيها سجله كلمه الصراط يقراها الرب الفاء في كلمه فيها اللي هو في العاشر يقرأها بالصاد سواء كانت معرفه يعني الصراط بالالف واللام او منكره صراط بدون الف واللام وايضا يكون معتمدا بذلك على الشبر وقد يأتي بقى بالكلمة منكرة ويريد بها أيضا المنكر والمعرف زي مثلا لما يقول خاطين متكئي ألا يعني هو أبو جعفر يقرأ مثلا خاطين متكين بحذف الهمزة سواء كانت معرفة أو منكرة معتمدا بذلك على ما عن الإمام أبي جعفر هذا بالنسبة للهم في قواعد هذه الضرة وهذه الموضوعة، فالأمر يعني يعني سهل ثالث، نحن نأخذ كذا ببساطة، وإن شاء الله نجد الأمر بدوش أي صعوبة. هاقول ثالث عشان الناس لما كانت تفهم. آمن القواعد، فإن خالفوا أنقروا وإلا فأهمينه. يعني الإمام من الجزر في هذه الموضوعة الضرور، مش هيافقوا أي خلاف لأحد من القراء الثلاثة اللي هو ذكره هنا في الضرور. إلا في حالة واحدة إذا قال في أحد القراء أو الرواه أصله بالشاطبي يبقى يذكر الخلاف إمتى؟ لما يكون فحرا في خلاف يعني أبو جعفر خالف نافع يعقوب خالف أبو عام خالف العاشر خالف حمزة في هذه الحالة يذكر الخلاف فإذا كان متفق يعني لو أبو جعفر موافق نافع أو يعقوب موافق أبو عام أو خالف العاشر موافق حمزة أمش يذكر بقى هيا بكم ايه؟ مدام الوقت يبقى يكفي معرفة الشاطبية لحيثا الشاطبية هي أصل من المخروض أفهم شاطبية لأنه لما تيجي كلمة معينة مش مذكورة في الغرة معناها أن الإمام هو موجود في الغرة مواقف أصل الشاطبية يعني من حفظ الغرة لا يكون معاطة كاملة بكل القراء الثلاثة أصولهم وفرشهم إنما لا بد من معرفة الشاطبية مع الضره فمن حافظ الشاطبية وحدها أحاط علما بالقراء السبعة ومن حافظ الشاطبية والضره أحاط علما بالقراءات العشرة نحن بس يعني هذه المنظومة نشرحها لأن يعني كثير من طلاب العلم وطالبات العلم يجدون فيها صعوباً مع أنها أقل من الشاطبية وعلى قبيلاتها أقل إنما يعني الشاطبية موضح أكثر لأن الإمام الشاطري كان موهوباً في هذا البحر وفي تأليك الشعر والعروض وغير ذلك وإن ماذا من الجدري اقتفى أثره إلا أنه لم يعني يسادقه في هذا العلم اللي هو علم اللغة والشعر والنظ وغير ذلك لكن طبعا هذا لا ينقص من قيمة إمام ابن الجدري فإنه قال يعني جاء الدنيا طولا وعربا شمالا وجنوبا شرقا وغربا لتحصين هذا العلم وحققه وصحح فيه القراءات الثلاث لتتم القراءات العشر حتى أنه لم يأتي امام من الأئمة وصل إلى ما وصل إليه ابن الجزري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فنقول ابن الجزري يذكر الخلاف إذا كان فعلا موجود يعني لو كل واحد من القراء اللي موجودين في الدرب وخارق أصله في الشاطبية هيدرك هذا الخلاف. لكن إذا اتفق القارئ الذي الذي ذكره في الدرب مع القارئ الموجود في الشاطبية فلا عادته لذكر الخلاف. حتى إحنا لما رجعنا مثلاً نقرأ في بالقراءات العشر للجمع. فنقول مثلا في موضع من المواضع كيف يقرأ مثلا أبو جعفر هذا الموضوع؟ نقول كذا. فإن ما هو الدليل؟ طب إذا كان أبو جعفر موافق نافع لا يكون شديد دليل في الضرر لما يسأل الطالب ما هو الدليل يقول الدليل هو الموافقة يعني موافقة أبو جعفر لنافع في الشاطبية ويمكن يأتي بدليل الشاطبية لنافع ويقول أبو جعفر يوافقه بدليل سقوط الإيمان ابن الجزري عن هذا الموضع في الضرر والقاعدة تتنى إذا كان في آخر باب أو في آخر من أقصد وإي جنة أطلقت في الشهرة تعتمد ممكن يركضنا الكلمة يكون الخلاف فيها يعني موضع كثير الكلمة يكون مثلا في سورة البقرة ويكون لها موضع آخر في سورة أخرى وهو يتكلم عن موضع واحد فقط ويتكلم ولكن في نفس الوقت يكون القارئ مخالف في الموضع آخر طب ليه سكت ولم يوضح الموضع الآخر سكوته يكون دليلاً على أن هذا الموضع كان مشهوراً عند أهل هذا الكلب وإن كنت أطلقت الشهرة تعتمد لما لما يوجد كلمة كلافية ولم يوضح هل جاءت بهذه الطريقة أو, أو يعني هل وجد بهذا الكلاف في هذا الموضع فقط أم في غيره بمواضع لم يحدد ذلك أمعنى هذا أنه اعتمد على الشهرة يعني الشهرة عن هذا القارئ أنه خالف في هذا الموضع وفي غيره من المواضع مثلا أولا الصاحب للحط في باب الإضغاب الصغير في اللي هو يعقوب أضغم باق كلمة الصاحب في الباق التي بعدها هي في صورة النساء والصاحب بالجنب هل هذا الموضع فقط أم في غيره من المواضع يقصد موضوع النساء معتمداً بذلك على الشرع وكذلك التعريف والتنقيب رأيت مثلاً كلمة معروفة ويقصد الخلاف المعروفة المنكَر أو رأيت الكلمة منكَرة ويقصد الخلاف أيضاً في المعروفة المنكَر معتمداً بذلك على الشرع طبعاً هذا الكلام ما فيش فيه صعوبة لأن إحنا لما نشرح إن شاء الله في الأصول وأبواب الضرورة هنذكر هذا الامر ونوضح لما يأتي ذكر كلمة خلافة اللي هنقول هل هذه الكلمة قصد بها الخلاف هنا فقط في هذا الموضع ام في موضع اخرى معتبرا بذلك على الشهر فهنحن نتكلم عن القائدة ككل ولكن هذه التفاصيل في شرحنا لابواب الضرة سواء في القصول او الفرش هنوضح اذا كان يقصد مثلا الخلاف في موضع واحد او في سورة واحدة أو في صورتين أو في أكثر أو في أقل سنوضح كل ذلك وكل واحد يكون عنده إن شاء الله يعني مذكرة أو مفكرة يكتب فيها ما سنشرقه ويسمع كذلك المحاضرات ستكون مسجلة على هذا الموقع المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقعنا وإياكم بهذا العلم ونعلمنا ما يساونا ويلقعنا بما علمنا ويزيدنا علنا لكن نحن نأخذ الأمر بجدية لو بعض الإخوة أخوات كلموني بيجد صعوبة أيضا في حفظ أبيات الدورة. فاحنا هنبدأ من البداية. احنا عندنا تقريبا المقدمة عشر أبيات. تسع تسعة أبيات بالضبط. يعني غدا يوم تسعة أبيات. وبنلتقي كل الاثنين. يعني عندنا سبع أيام لتعول نحفظ كل يوم بتين. كل يوم بتين. هياكل معي اليوم ساعة في اليوم. أكررهم. البيت أكرر خمس مرات عشر مرات. ماعندي البيت اللي قاعد أكرر خمسة أو عشرة. البيتين مع بعض أقررهم عشر مرات إذا الحفظت النهاردة لكين بكرة أحفظ ببيتين كمان واجب الربعة مع بعض اليوم اللي بعد أحفظ كمان ببيتين وبعدها أجب الستة مع بعض أحفظ كراكومي أحفظ ببيتين وراجع اللي فات خلاص؟ وفي الإعادة اللي فات. لازم نراجع اللي فات بالسمرار مع الحفظ الجديد حتى يثبت الحفظ إن شاء الله سبحانه وتعالى اسمع إن شاء الله يعنيه الآن أو أقرأ لكم الأبيات من اول المقدمه يقول النار رحمه الله تعالى قل الحمد لله الذي وحده علا ومجده واسال عونه وتوسل وصل على خير امام محمد وسلم وآل وال ومن تلا وبعث فاق النظم حروف سلكه تتم بها العشر القراءه وقلى كما هو في تحذير التيس سبعها فاسال ربي ان يمنك تكملا ابوه جعفان عنه بن ماردان ناقل كذاك ابن دمار سليمان بن عنا ويعقوب قل عنه هويس وروحهم واسحاق مع ابليس عن خاله تالا نسان أبو عمرو ولو من وثالثهم مع أصله قد تأصلا ورمزهم ورواة كأصلهم فإن قالوا إلا تأملا وإن كلماتا أطلقت فالشهر تعتمد كذلك تعريفا وتنكر مسجلا هنا بإذن الله نبدأ من اليوم الحفظ وإن شاء الله لا يتعارى الحفظ الضرمى حفظ, حفظ الشاطمية شيء يتعرض أبداً إن شاء الله إنما مع المراجعة والتكرار يستفيد الشطار وأحسن كلنا ذلك إن شاء الله استعينوا بالله فتوكلوا على الله بهمة عالية وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى وليمعنا بكم على قيد وأستعينكم الله للا يطبيع ولا يعوى ممكن تراجع الأبيان طيب طيب حاضر, حاضر حاضر ان شاء الله ان شاء الله اجازة بعد ما ننتهي من هذه الموضوع اسمعوها وابيزكم فيها جميعا ان شاء الله في حد عنده استخدام اي شيء امين وياكم الله وبركاته طيب نراكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك انشاء الله الهدى انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته